انا خلاص دماغي هتنفجر ساعة بحقق معاه ومش قادر رافها موامين بالظبط انا مستعد دراهنك ان ده المعلم عارف عرفي يا عم لأ عندنا صورة لعارف عرفي ده ومش شكله خالص عرفي ده والساس في التنكر طب ده مرة تنكر على هيئة عمود نور المخبرين فضلوا رايحين جايين ولا واخدين بالهم لا يا راجل الله مش عارف ليه يعني يمكن تبقى اشعات ولا حاجة مش مصدق بلاش دي مرة تانية السيدة تنكر على هيئة ايه إشارة مرور. وقعد ينور. أحمر، أخضر، أصفر الله، طب والعمل ده الراجل اللي جوه ده شعره مصفر وعينه مخضره ولبس قميسة أحمر آه شكلك بتزويني يا فاندن طبعا بزاولك ده كلام يقوله ناس عليم عمود نور إيه وإشارة مرور إيه ناقص تقولي إنه تنكر مرة في شكل مطبس ناعي طب, طب إيه رأيك بقى لو طلع كلامي مصبوط وطلع ده عارف عرفي فعلا هاخد منك البي اس بي بتاعك لا لا لا لا خد اي حاجة خد عناية وما تاخدش البي اس بي انا هدخل يكمل تحييه معايا لحد ما حسن بيه ده ببوص يوصل انت مش عايق تصدقني ليه بقولك مش, مش مش فاكر اي حاجة لما الدور يا عرفي وما تلفش والدور لك انا مش عرفي امال مين انطق بقى وخلصني برا بفتكر انا بفتكر معاك واحدة واحده واحده واحده واحده انت اللي انت اللي مستعجل إحنا إحنا وصلنا لحد فين احنا ما ابتديناش اصلا آه. آه. آه. انا اخر حاجه فاكرها ان حد اداني طاسه فيها اربع بيضات مقليين في السمنه قال لي كل اكلت انت بتثبتني وبتقلف روايات عليا يا حبيبي ايوه ايوه بقلف روايات يا انت كنت فين من زمان يا اخي عشان تفكرني انا بقى اللي في روايات ايوه كده؟ ايوه طب وحيات امي لو يا عارف عرفي عسكري بخدوا الميه في التخشيبة لحد ماييجي حسن بيه او عمرك يا عصن باشا يلا تحرك معاه مالك بتقرش كده ليه جسمك انت جربان ولا ايه ابدا مش عارف مش عارف كنت كله فاير عليا اه اه ده انت مضمن بقى يعني تاجر ومضمن اتنين في واحد لا عايز اكل اكل اكل وماله ده انت هتاكل اكل من اللي قلبك يحبه تحب بقى تاكل ستيك مشوي ولا فراخ بانيه ولا سمون في مين بيض عايز بيض <تصفيق> برفين هاتوا لي برفين انتي لسه ما شفتيش حاجة دي عيّنة من العذاب اللي حتشوفيه أرجوكي أرجوكي عذبيني بأي طريقة إلا شراب الشئ ده أنا عندي جوا دولاب مليان هدوم عشور القديمة والمستعملة مستعيد ده بقى ان انا احبسك فيه هتشمي كوكتيل روايح محصلش لا لا لا لا حرام عليكي بصي أنا هعترفلك بكل حاجة ده أنا مظلوم هتستعباتي تاني؟ هاقولي الحقيقه صدقيني انا عارفه مين اللي بعت الجواب ده اللي نحنوح بيه وزور امضتي ده واحد بيكرهني ايوه وكان عاوز يتخلص مني يتخلص منك ازاي يا شاب لما نحنوح بيه يقرا الجواب ده هيقتلني وهو ده اللي كان عاوزه حسين دبوس حسين دبوس مين صاحب اكبر مصانع دبابيس في العالم وشهرته في عالم الاجرام الكينج دبوس وكينج خد وحبيته بجنون وفي الآخر حبي يتخلص مني عشان علاقتنا السرية ما تنكشفش معقولة هو ده السبب اللي يخليه يزور جواب بالشكل ده أنا هحكي لك على كل حاجة أنا الوحيده اللي عارف السر اللي كان بينه وبين نحن حبيب اللي اتفقوا على تهريب سولجان ملكي نادر من القرن عشر ودفعوا فيه عشرين مليون وكانوا هيكسبوا فيه ميه مليون على الاقل لكن حسين دبوس الكينج حب يزود نسبته في بيع السولجان نحنوح بيرفض ام الكينج بعتني مرسال ليه بس النهايه نسممه وبيحاول كمان انه يورطني كمتهمه في قتله عشان السولجان يبقى ملكه لوحده خالص مخلص ممممممممممممممممممم يعني يخلص منك انت وبابا بضربة واحدة بالزبط كده كده طيب يا حسين يا دبوس. بابا زعيم عصابة انت متأكد من الوطول عصام طبعا يا عصام بيه هو قاعد يستعبط عليا ويعمل مدمن. لكن انا متأكد ان اعرفه وهو دلوقتي العسكري يجيبه من التخشيبة واشوفه بنفسك تمام يا عصام كده انا بقى عربنا جدا المتهم المطلوب يا فان حرام عليكم حرام مش لازم اكله لكن خلونا شم ريحته على الاقل كمان عايز تشم عرفي كده عين عينك عرفي مين استنى عصام ده حسين حسين اخويا ايه اللي جابك هنا يا حسين بص يا حبيبي مالك متنح كده ليه انت بتبحلق فيا كده ليه حسين انا اخوك حسن انت مش عارفني اخوك ازاي يا باشا معقوله ده اخوك ده ضايع خالص اسكت يا عصام لما اشوف المصيبه دي يا حسين مالك انت بتهرش جامد كده ليه أكلان ما يدعنك أنا فهمت اللي حصل عارف عورفي خطفك عشان ينتقل مني لي عمل فيك إيه الندل ده ما تخبيش حاجة أنا أخوك حسين أوه. انت أخويا الصغير قلت لي اسمك إيه معلش الصداع الصداع لا لأن أفوقي يا خبري السود إيه اللي جرالك يا حسين إلحقني يا عصام عورفي ضربني الدربة القضية فوق يا حسين يا أخويا فوق يا حبيبي قول لي قول لي أساعدك إزاي أنا مستعد ضحي بعمري كله عشانك لو كنت أخوك بجد هو طلب واحد بس حطلبه منك لو يا حبيبي أهرشت ضحي ممكن يلا بسرعة بسرعة بس في وقت أهرش أيها أهرش أيها يا سلام يا صنان، يا صنان، يا صنان شوية بقى؟ يبون شوية فوق نفوه نفوه لا لا لا فوق أيوا اغرش بالعرض بقى بالعرض؟ أنا العرض مش بالطول هي هي يا يا أنا أنا أنا, أنا. كده ارتحت أوه ارتاح يا حسين ارتاح قود على الكرسي ويقوللي اللي حصل كله انت كنت بتزورني في البيت ونزلت من عندي قابلت مين؟ عرف الكلب خطفك من قدام بيتي مش كده؟ أنا كنت فيك كابوس فظيع قلب مرعب مش فاكر منه اي حاجه حسن بيه انا رايي تاخد الباشا وتعرضه على دكتور اخصائي الحاله اصلها في الهلبوقه خالص اخويا انا في الهلبوقه لا اوعى تقول كده عصام قول اي حاجه غير ان اخويا الكبير الرباني يبقى في الهلبوقه صاحبك عنده حق انا في الهلبوقه خالص أنا قلت لك كل حاجة استني في حاجة كمان ممكن تنفعك بس ممكن بقى تفكي إيدي ورجلي عشان أقدر أتكلم ما تتكلمي على طول من غير ما ياسف أرغ عايزة تقولي إيه حسين دبوس مدعو السنة دي لحفلة عيد استقلال زنجبار زنجبار؟ دي فيندي. في جاردن سيتي زنجبار إيه اللي في جاردن سيتي؟ أنت بتستهبلي؟ أنا قصدي سفارة زنجبار موجودة هناك والسنة دي بالذات عاملين حفلة تنقرية المفروض يعني أنه أول مرة هيشوف السفير هناك دي فرصة عظيمة إحنا لازم نكون موجودين في الحفلة دي بس خلي بالك الدخول بدعوات والحفلة بكرة حنتصرف إحنا عصابة يا ماما مش هفق نقدر نعمل كل اللي ما يخطرش على بالك استنى علي يا حسين يا دبوس إن وريتك